أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري تجريبهم في موجين كالجبال ولا ونازى نوح ابنه وكان في معزل يا ابن يركب معنا ولا تكن مع الكافرين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 وقيل يا أرض برعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي واستوت على الجودي وقيل فعدا للقوم الظالمين وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ يَا أُخْتُ بِلاَ نَسَاجِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَقَالَ نُوحٌ سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ رَبِّي عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا أحضر السلام السلام دوني ذي وجه علامات كبيرة مركل على الصيّر وجمادن دوني ذا مركل الكري، وقالوا هو يركب كرا ووجه عقل جرهاي وجه كرين عقل جرهاين إلى مخلوق قدن أيه مث دقيق مث لولاك قادين أيام فسرين صدقن لبيش جعموت سبحانه وتعالى منه وفكر دقي مث مركة قوة عقل الجاهلين في عالم كه وح و الله هضيعه وقال بسوي إركو قرة فيها الدنيا للخير إسم الله فقرة مدريها سعد كذا يوم رصها استاجيده إسم الله ضهو مع كان صلى الله عليه وسلم من كثير الشعر سو سورد زخرف آد و كسر في وهذه تكاني عند رسول قويري وحا أمانك أمده إذا أغاثها غرق wa آيادا وقعين الأخرى ملكي دونتها لكورة هركو فيها كورة بسم الله مقع إلهي في كورة مجريها صعدك وملكي سعوني سعوني سعوني سعوني سعوني ومرساها ملكي إستاغي سعوني سعوني سعوني بررسيها ديغاني سعوني سعوني بسم الله ده إن ربه ربه إلا غفور ورحيم إلهي جينا بدبادية إنتو مخلوق قدن بدبادية ana akhri an soo reebay sabbiga waamis din dibaabban on haris baa ilaahay baa in samada diba dalm noon haris oo qaraqi naga badbaadi waahii doonidi waalay tagri way su'an bihim makhluuq sahaba lay su'an fi biya qabsan oo boorto oo bada oo kuway كل جبال موجدها صد عمرى صبورو اي دونتي دحصوناي ونادعو داو ضواق نوح نوح ضواق ابنه ويلكي هايو في معزرين. كي ودوني ويلكي تمتكم راهو يا كافرها اي ضواقاي وكان هو في علي شي معذيرك كي كسغوي هل كاسو كل جوي ودوني وتا غيراداي يا بونيا ويلكايو هركب كور معنى معنغه دونتنا لا سوكور ولا تكون هالنقطين مع الكافرين قال مع هو الجرائم لقرئناها قدر منه كارم مع النجدين تكر أيو الكيسكوي وهي الدنيا تجري ويسعون بهم خلق جسهر الله سبحانه وتعالى في موج من موجات الأحوات موجاتها سفلى الجبال أضبوع ملاصق ونادى وروقي نوح ابنه لكن الدنيا لكره أيوه بيها أي ما هو ولكن درك يركيس قبسان ايقول لو يا طويل كيسي وكان في معذنب عقله له في معذله وكفوا حاجه دينته او قال بو هاوي ومسلم ما هي اما ما كان كو كفوا يا ميل او كا درفتن يا معنا نرى مع قال و كان عام سيدكم أجل ستوينان أغاني قال وثوي وويل كي يا سعاوي ونقض المياه إلى جبر بور حاجة بورها سمتك رياه بورتها سيعسمنا من الماء بيها إلهي الناس قال أنه الله عاصم اليوم ما انت واحد عالينك المتجر منهم بالله إلهي ألقى فيسا إلا من رحم الله إلا من رحم waraayno xaso duundan koray mooyeen xidid baale samanta maray ee duundada soo koray oo dadka ha ka min noqaan qarqomi qala wiilki wuxuu yidhi saawi waan udun mayay waan qoraya ila jabeen buur ha geed udun mayay soo yahay xasanu iga ilaala isla minal waan noqay la maanta wax ilaaliyey ma jiro min wa haaraa isoo goodalka islaaba waxa markii ba karateedoo ka dakhgalay almuujii muujiniba ka dakhgalay bilawil ka halkaasoo kale uu joogay inta laa daayay dadba muujada khaasayda ku hafstay baxday boo kam minoalay waqila waxaa la yiri ya ard loo و هاي وله ما مسيرين تدهان مشرق يا مغرب اي سكتي تاسه انتو سبيني الا كنتو ادل اي باب بيان دي بيو عيركي ادركا حتاو حو وقيل وحالي يا ارض ابلعي ماءك بيهاج لق ويا سما سماينه اغلقي جو طرق كانت ديه بيها كاينه عندنا جوج وغيطه وين تسقانان الماء بيه وقد يأمر أمركين ولا فكوما يوحى البوح خل بحيف ولا هلا جدث شاردا أنتي دون تلصق الثموعي واستوت دون تناوح الكويا كافئ كا بروسين عالجودي بور تاو سر لوب بيني مسندتو للك هذا عراقية ال أي كطال بور تاسي وقيل وحالي بعدا شجعن أي أصبنا على القوم الظالمين وفرج الجاهل هذه إلى على waqti la yaardo bulay markan bii markay nasqaameen xeew koogaarayeen bulka loo dey karo markan inta soo noqotayro la garanayoo xaafida wuxuu sheega wuxuu dareey tukayoo dareey markaas uu soo noqon waayay oo inta iyo la shadiqtiya lamaar oo ka soo wacsanaya mar nabad ka dhigayso maala haddii ay tahay in ay soo geeyay dar kor oo markuu dhal lamaar ka meel uu ilmaha dhex soo meel uu boodhtawo saas uulay axsi wul markuu waayay ayuu qoonay daarin markaas ayuu u timis iyadoo lugaha na dhooba kore calayn wadaata halkaas ka mariyay waa hada وقد رعي أمنا وطلب كشك أحد الجنت هاي مع أصل الطغ حلق هذا الحلاق ثمرة يوضح البحر ثعش يا أرض أبلعي ما أكبيها لق هيوله كبير سبحانه وتعالى ويا سماء أقليه عديكن الجوج ججيبه أمر بوله بحيس سبحانه وتعالى ولم خلوه أمر كشك شقي وغذل ما به ونصائم وعليه سبحانه وتعالى وقدي الأمر الدونتين وقال <دمائية>. و وابا با انت الدونتين صارغين مين وقال لها لك <دونك> وستوى الدونتين وكيف على الجيبي بورتاسي دكتايوش المركب الى رفاسي سكسو عنيث وبياذي دا حسو عنيث الموجلة وقيله وحالي بعدن القوم الظالمين وحالي فقالي وإلهي فقالي وفي العنال قد عضي اصراضي إله الدواء وانا الدواء نوحه رب هو الدوائي فقاره ثوي ونبي رب سبده يوم إن نبي ويل كي من أهل بكميدها وويل كي خلاكني إل كي هو كمده وين نوعدك هذا جوابها غي بالان تعلن حق الحق هو حق وانظر أحكم الحاكمي قوة حكمي أو حاكم صن باص إلى ويل كم خليج أهلك سادني يذكركم كوب بعديني ساسوا إله سبحانه وتعالى كبير ياه أبو الشكتي النبلي من أهله وين وعدك الحق وعدك رأي يبوه رأي بلنقات كون واحد وأنت حكم الحاكمين قارئ قال الله وثويه ووجوابه يا نوح نوح إن هو ليس من أهلك إل كاعم ما عم إل كاعم ما أحب الله سبحانه وتعالى إل قومه روح الدنيا نسكتين عنده إل سمت يوم إنه ليس من أهلك كمن ما يقولك إل كاعم إنه عمله غير الصالح عمل صالح غير فيه هوايه طيب سنتك كامله وفيدهن ادو ما دريو هو هنا هو هو ليس من هذه الكلام حوي واو ما له لكن من عباد رضي الله عنه وارضاه وانا ويه وي حق المكفره هو ديده وحوي النبي ها وين وقوريد مجلس سنه هو الكل المدينه ما هيله وحوي كل الدين ما هو إنه عمل غير الصالح قرارين بوثيين عمله سميين غير صالح عملا صالح عمل حمده سميه حمد وقال لما هو هذه السنة اللي وده غير عمله عمل غير صالح عمل, عمل اقبانه وقال صالحه وقال له وهو الحمد الذي تهانه وترى فلا تسألني اي سؤال ما شيء ليس لك اينا قوصه ناين به شيء علم علمه يعني قال غيبك أقول يا له غيبك موجي يقول قلب جيسي موجي واحد كل جر قلبه أو يع موسى غين وعندو أقول يعني وقالي يعني ما وصل دهن دونته صفر على إن قالوا ولا هلاقي بهاي ما دهن إذا محسوس كي جه هلاقيه عرور صيدكم علم هو حضن الله فلا تسأل ما ليس لك به علم يقول كأنا واحد قلبي أن koona inaad kamid noqotoo jahiliyihii jaahiri jaayil kaddaba waxna dhan sameeyo waxna dhan ku hadlo oo lagu yaqaanaan inuu wuxuu doorey sagal wuxuu doona sameey marka jahilintaa inaad kamid noqotoon kaaga digayaa uu subhana wa ta'ala wa anaa way qool ayri inni aanu a'uudu bika waxan ka man ana salaka inanku saaro maashay oo leeyta bi علم الشياء أوره إنك استأذن إله فاوي دينه وإلا تغفرني أنا الدنباري وأنا ثقاب طيب أوكى إله عالم سبحانه وتعالى وإلَّا تغفر لي أنا الدنباري وأنا ثقاب طيب أوكى إله عالم سماه سبحانه وتعالى لي هالضائعين بعث أكون وأنكمن نقاً ما الخسنا فو خسارة صدق يدبر إله قصة سبحانه وتعالى أقول إله عانته وجعلين ويكاس إياه وإلا نسلم عليهن بيلا yaab ayaalkoodii hooyinkoodii aragooda iyo sababta ay min yaray dika waxaan kaaman galaynaa salaanka inaan ku saaro ma leeysta leedee uusan ay u soo maayeen ilmu wala tafsiir leh daaran ilaahay ee daasay khald qaygii waxaan samayay dadiga aan galay oo inaan ku erigiil وبركات كدك وعليك دش رأها طي وعراو من أمراء مما معك هو قرص علاه هذه أمرها قرص علاه نرجيل كدك بركات كدك نلقي والله ذين بركين نلقي ولا مو بابا وزرعي يروح يروح اللي عنا يهود تترمسوا نلقي الله ذين بركين أيها رجيم سبحانه وتعالى وعمر من أمرنا صنم ترعهم والنورينا الدنيا وكان هو قارة له اللي عروت على قارة كسبته دونته way ma yasn muhaatawan minna xaqnaaga marka ay dhintaan reerdu nolaadaan ada baan aray qirayaan noo xeebad bi salaam min ku dug deg galiyo xaqnaaga xaqaa haatay anaa ku nabad galiyo ku badaliyo noo qarqowey ka baqay wuxuu doonayaa noode deg wa ku dug barakaad dusho wa calayka dusha la haatay wa oo كذلك فرعمالي ويشيكيها فرعمالي وعدك الحمدل سنمتعهم وأنورينا إنا هم يمسهم وحاتها من منا عذاب آليم خلك التاس أيها الله سبحانه وتعالى من أمبال الغيب وغيك ورنكيخي نثيها وموحيوني إليك أريك حقا نبي الله يمحمده ما كنت ما معضنهين تعلمها مثلك أنت إي ولا قومك مننا ميدان أغين من قبل هذا كتاب صور كتابك إلهي كور انتوس إلهي كوسو الدجين madawgay weynay la yiri xaaladiisa iyo sanadada oo gaatay oo sidoo leeyahay oo ku dhacjay dadka oo gaatay faspersa min alaqata mustaqim walay subhanahu wa ta'ala wakaana la noqdo konta eh waxaan jeeba kun sano oo konta dhiban muinta daaciha iyo sabriga sabradu waqta waba gaawayne ay walay subhanahu wa ta'ala tirbana wadhiri doonta aqoobada wanaagsan dad badan oo isaga dad yarba raacay waxay raacay doona sawir walay subhanahu wa tilka taas laga soo wadaa qashada nabi laheennu iyo waxa soo soo maray ee qaraqa umarada kulliiman baa il gaayb iyo waa gaaybka warkiisii noocaha ilay من xagagaan u wixiyay annaga ku wadaa waxa uu subhaanahu ta'ala ma kunta maabaheen ta'alamuuna gaaybka iyo waxa أو رب سبحانه وتعالى وهو هنا يوكر جارية فقين وإلى عاد وإرسلنا واندف إلى عاد تار على الحق أخاهم وراء القضاء نضد اليهود اليهود قالوا هي يا قوم قوم كيو كيقولوا الله ما لكم إلله نغيره حابوله إله إذا إذا نصرنا غيره وإلهين أنتم ما أنتم متين مكر إلى يكرس ماشتين إلا مسترون خبراء وراء ما يموت إن هي ذكرنا خبراء منجرين إلى كل سوره النور هذا هو ورنطا انبيات صدرت كان صلى الله عليه وسلم لجوري انه يشفى مثيهود كل اليهود اللي عرف انا قال لهم باكاسا بدر اسمه بدنا ميلان حين تو سديو دوو خبيه قوله ميلان كودتاي مره الله عليه يهود هي ايوه رسول صلى الله عليه وسلم كده افرداء قيام الله وفركوه روه ويا القوم قوم كيه وهود نبي الله هود لا اسألكم ان سؤال مهي عليه وحن ان يشعق يوه وحن ان يشعق يوه انبراه اي حقا انكسه على مهي اجلا اجره حوارا انكسه على مهي ان اجره اجره لماهن الا على الذي قاله الدش يسموهيا فضرني عباري فلا تعقرون ولم يدى العقر لها ما إليه ما يفعل عذان سافعين ما قال لهما لكَ صهرتان ويقوم قوم كيروا استغفروا ربكم دمِّي إن ذمِّلك ويديل ثم توه إليه أتوبك إله دمِّي النادر ساتان أتوبك يرسل هذا صيّعشان هو دري يا السماء السمادو الديري عليكم زشئ مدرارا مدرياً حارة ثمن ضرر بلون بهير يوم حين يعين عيسوعنا يان استبشر salamayku saaxiibahay in kede wey idinkum ilaahay widiin siyaadinaya quwatan hub ila quwateed hubran baa insoo loo hubin hada ay staamoo mid kale ku dareen number 1 qadawaa lugu xogaysaa waa lugu talabta abaarta waa ee lugu yaraado waa lugu talab darada marka ilaahay inta roob ka idin ka dhagmad saa sidda socodow abaarba weeydan ayaa jira وازدكم إلهي ودين زيادة إياه رافق مركو إذا كان دقيه استملاه متضرر بلان سود أيش قوة تمجدين زيادة إلى قوتكم ولا تتوالوا حاج السنة وإلهك جس السنة أمر في سير ماندسة مجرمين حالات ذنب إلى هال إنكم مجرمين إلهك سج السنة قالوا هذا يهود يهود ما جت سنة ما لنا رأي من بينه وعده وعذر الرسول نحن ب التاريخ كقوة كثيرة عليه لكن عن قوتك هذا الكتاب درتيو أنا تصل على هذا يا م هذا هذا شيء جدا وحنا نسوي وما نحن منهم رك عذاب المؤمنين قوة حتى شجعنا يثوروا منه هذا مرة إن قوو ما نقول منهم إلا تراكة أنا أصيب إياهن وح كلام منهم بعد عليه تنا إلى هيذا ندى قيظه بالصون والى إلى هيذا أنت qala wasii inni ushiddullah الله ushadu marxati bani day ka daganayaa washadu in kuna maxati no inni anugu annay anugu beri wan kaay ma tashirko waxa ilaahay wax la wadaajinay tan oo dhan beri ku soomaaliin waxa doonaysan samay ila ay keligi ayaan ku ku inni إلا إلا أحدها البلاية وقود عائفة روح كثيرا إلا كحر ميمة سبحانه وتعالى وقعصد مخلوقه دبه حلوه عبسين إياه روح وقاها ورد انتبع إلا إلا إلا إلا بلاية وقود عائفة وقعصوا خبوصة مينة عمار روح حتى وتعالى وقعصده وقالا يا دب جبالي يا دب يرد إلا إسلام حتى حمر أوه أوه. عرور الله هانو اسكمت كينادها بقال لي جاهدهاش ويقوم مغلية سيهبله وحول الله قمشي يقول وحول البيئ اكتهي إلهي سبحانه وتعالى سيان لو قاعد صنع بقال لو قاعد صنع اذا هاته ويقوم مغلية سيكوكتهي وحبر مسكين وهو تعبان هوا وحا سبحانه كلها لو عرقه داخل مدهو وإلا كفرني سبحانه وتعالى وإيمان يرانه رادو إلهي سبحانه وتعالى كحري هاي إلهي كريه وطلص وإلهي غيرك سلطان وتعال إن نقول ما نقول مره بينه إلا تراكم هنا أصيب بيان مبين بعد ألهة إله هي أننا قيضت بالسون تمام إله هي أننا قيضت بالبرايك وقوة إسوع وعبد وعلان إسوع عرف في هني أنا أقول الله إله من المخاطر ليش شدوا يديمكم المخاطر النقص أني بريون مخاطر صح النقص الهي نوال مخاطقة شنا يجب انكم مخاطقة ان انا قد بريوني ان بريكاها مما فرش الكون واحد الهي وحلوه لجنة انتان ومن دون الهي انا هم فكي بدون مر الشرقال هي هي الصميه وحيه جميعاً لما انت لما انت سوطك تاني الشرقال واحد يقول صميه انك تاني يقول صميه اجب انك ثم لا تنظرون ايه تقن هذه التاسة كل عضي به الهي وكحرين فرح الهي وكحر اما الهي يجب ان ي كيئي نوسى كل عين نبيه أمسيهي ومع إله سبحانه وتعالى قبله نوسى كفى كين نبيه أمسيه روحة إلهي سبحانه وتعالى وأعلم أن ما أساؤك لم يكن لي وما أخطاك لم يكن ليسيرك وكيف وعلم أن أمة لو يجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله له وأن يجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك وكيف حضر isku taga inay dib من sameeyaan kuma sameeyan ka illa wixii lahayd qoray wixii lahayd qorina meel uu ugu dhimiis ala samada aaday ala badda gashay algorithm u hartay ee ay dadku ugu yimaan waxa ay ku keenay wari ku yumaay halkas bal ruu adey ruu hayo kasoodeega in very maths economy dun oila yaanayn wixii ay mar madan halka الشرق الله يسمى وحد ايالي كتان ايالي جميعا عندما انت اصدت اكتاني كيل ثم لا تنظرون هاي السجل اني اني انا توقلت على الله الهي بنفو قلصان ربي ربي اليه يا بوري وربكم اذا امرو العاصدان مرتين ما من دابت دابة مجلت ونقول لك سعود المجل الا نور هاي دابة الجهتة ونقول لنا كل جهتة سعودة هو الهي اخذنها يبنى ناسيتها في الدول ماذا قال كرتو ما شرقين كرتو طلعوا مقادك كرتو هدوس إلهي تسامح الله سبحانه وتعالى هدوسا يقصوكيندين واحد يقصون كرتن مال الدليل قدري الله يقصون إنسان ذي مرة وكبت بعد النهي ما من دابة إلا هو عقيد صوره المكوت دليل رسول الله يروح يذكره إنسا أي إلهي لو حريت ولا هل كونت يقين تعبيرته يكسلون ذلك إن أنا متوكلت على الله فهالإله كوكب إنسان إله إنسان إلهي بان كل ساعة ترى صارتي ربي عليه أبوي البربارية السنة نهضة حيجاد دجاي وربكم إذا كان إذا البربارية سعيد ما من دابتي واحد صعد من جرو مد يريا مد وينبا إلا هذا الدابتي جرت واحد نفلق رول كسرعة هو إلهي بآخر با من النعسيات فيها فودها هيو هذا روح كحرب بلند بعون ده عنوكي نعسيات هل كعبد قلته واتكاز خاتم مركو واحد شنقارك كرقي الهي يدوسه سبحانه وتعالى فاشعونه إلا هو لكم إن ربي على سراد مستقيم إن ربي يحب حبقي على سراد وضع يقسمه مستقيم التوصمه وحاوضتك أبوه يا رايم الهي سبحانه وتعالى استوصنه جناد الهو قالوا فإن تولوا هذات ديتا ثانوه فقد أبلغتكم وين انجارسيه ما أرسلت به ويحي اللي يسعدني إليكم حقيننا لا يقصدني ويحي الهي إلى الصوت دري او يردتك أبوه وين انجارسيه مرك عنه. إلهي قلت يا سبحانه وتعالى وحان رايروح قلت إيش شقدي سوون عن دم بلعين هو يستخلف إلهي تؤذن بابي أيوه خلف يلي يو إذا كتب دانا يياه ربها قوما قروا وغيرك بدين كان هين ولا تدرونه إلهي لم ما يصنع شيئا راجي إلهي كعاصدين كو وتقال كوا قالوا ذين وعلى واحد إلهي يري كرتان مريم إن ربي على كل شيء حفيد إلهي وحول بقى صاحب دو رب سبحانه وتعالى شيء ورب فإن تولوا هدات جيستان فقد أبلغتكم وإن إن قارسيي ما أرسلك به وحي اللي يساودي بيه والله إلى الصدري إليكم حقنا اللي يساودي بيه ويستخلف ربي ربي يوحو خالف كدك إياه وبوسك إياه قوما قرأ غيركم ويدن ولا تضرونه الشيء إلهي يحفر إيري مكرم إسان سبحانه وتعالى وعلى أحد ييري كتان ماله ربي على كسراء كل شيء حفظ ولما جاء أمره لأنه لا وما جَاءَ مركوين أمرنا هلا جنجي مركوين أهر انت النظر نَجَيْنَا وانه بدباليني هودا إيوال الَّذِينَ قوي آمَنُوا في, في اليوم معه برحمة بسابعة رحمة ومننا حق أننا كعاتي إنا إسلاما حين درس وانه بدباليني هود يكوي لسه عدوه في المدين من علام من كبتبالين علام حق الغليد أليك بلون وتلك ساسعات كواس وفرعات جحدوا بآيات ربه و الله و رن لي لهراغي و هيلع جحدوه هيكس في و خا كسلو ديده ربي, ربي و عصور هو نحن مع عشر اولاد تعلات و كرصل وحان مهي هل ابوا ال ما ولدوا او قرهوين كردوين واحد و امهاتهم شطر قاعده في سدوا حال ملك رأى وخلقتهما، مركم متك رسول بين كل يوم سوى بين وتلك تاف لايذن كور رمي عاد ورجع يحدو بآيات رب وعسو وعاف سان رسوله وطلع ورجع أمر كل جبار متك متكبرها أو ديكتاتورها كل أمر كسه رعن عنيذن وعاد يعاد وأذكبنهم حق حق جس وأذكبنهم متكستم عاله حق الديد مرح أراد قلبي أراد جباره بتكبره إله يخسوس في الدين يستكبري كل يوم يدعمه مدن عكس عند ملا وذي يدعم ملا ونصاصها يوم واتبعوا ولا في, في هذه الدنيا الدنيا كأنها دحيسة رعناها إلهي ولا ويوم القيامة لنا إذا نوال على والف إن حديث إلهي لا جفروه على بر عروه إن عدا نم كان هذا عذره كفروا ربهم بالكوفرين على بعدن على بر عروه بعدن فوجان باصقنات الىهي لغا فغيه ان حارث لعاد غير عاد قوم هود وهو قرن الشيد وفوجان ادني اقرب الىه العظم قرطيب ووسع في هذه الدنيا العرب على راعي ادو كانه ذوه هو سي دحليس ولاعنادي على براري ان عاد كفروا ربهم على براري بئ ذنب باصقنات فوجان باصقنا في حارث اي جند لغا قوم وإلى تمودة وأرسلنا إلى تمودة نو ندرى أخاهم ولا القط وحجة نصب قد إنت ولا القلما صالح إن إيه صالحها من نف ين أيها للكجواج من نوحها كهار إهودها في جذر الفلاحون رضوا وحها ردها وحها يعني عرب نبي إن وإلى السمود وارسلنا إلى السمود أبانا الدري أخاهم ورلق صالحًا قال رحمي أقوم أقوم في يوم رع بدوله إلهي أعوذ مالك من المصنعين مين إله إله المصنعين غيره إله ينعيه هو إله يبا أنشأكم إذن أبوري من الأرض نلقط كأورينتين هو أنشأكم الأرض نلقط إلهي قبل ما تقول واستعمركم ويدن عمل سيي فيها دولك دحيس وكا دول كان دجن مهاويات دجن مسوال بينات دجن حاجات دجان ودولك تو دولك لا دين كا ونتو بنا دجن تيي شيرا وكالا ما كايس جبليلو اراتيهو فاستغفروه الهي تاك ويديس ثم تو الهي وتوكان ان ربي ربقي قاين وامي ذو الهي سبحانه وتعالى مفو مقالقيسه كو ذوي ارجيسه كو ذوي علميسه كو كو يروح روح وال كان فبا مجيب وامد اجيبا دعادوا اجيبا ومقرار روحي أجيب كيارة قالوا وحيكو جوابا يا صالح قد كنت وحالها فينا لحظة نظر مرجوة لنا رجبه لانك قبل نظره لانك قبل نظره عاقله لانك قوليك هالك انامك ابنيو فجلسا كاقبني اما وحظة برسم صاحبا قد كنت فينا مرجوة لحظة نظر وحالها لانك جينه انا حتى قدارنا ننرى من ايضا قبل ايضا قبل هذا انت لموحن قل الله واذا له الرسول بنا اي سرع اتنهانا من واحد قفر ايضا ان نعبد اينا نعابدنه ما يعبد اينا نعابد الجنين اباؤنا ابو يالكن واننا نعنو لا في شك شك بأن كرسوا مما تبعونه واحد نويس إليه حجس شك يا صموري من آذون شك شك كلا أبوراه آذون أين كشك السنة واحد شجعنا الله بها ينكره أنا الرسول فانوياك صادق يا قوم قوم خيجب أرأيتم بل إجوا الرما إن كنتوا ضيعناه على بيانتين عبدان عبدان قدر سونه عبدان روح إن كوا رأي يا رسول الله إتنعت سيقول رحبا قلو اعطي بينا ناسا من ربي الهي حجي سكاعك وآتاني هدوي سيبل هدو سي كوه الرمى من الهي حجي سيبل كوه الرمى هدوي الهي ايماني سيه ومسلمي قدك ورسولي قدك والتوفيق الهي وفجي خيرك كوه ينصرني إلا وحذرين ذهن صان نقاط سعادة وخسر النقاط واحد بلنك كوه قرانا ومكسرين وملاحك هده قمي فمن ينصرني يا ايهي لنهي من الله إلهي حق يسك إن عصيته هذا يعني إلهي عاص يا عذابك إلهي يجد فعكرا ويجد فعكرا فما تزيدونني يزيد الميسان غير تخسير خساروها نعم حدان واحد ربطان صنائي وخساري أدوني أخ رب ثلاثة يا قوم أرأيتم بل رم الرمض وحد يقوى إن كنت على بيّنة مشربة حدان واحد أنتصغناه ويوحد قل له هذا الدشوح إن قال قوى niyo kashkanaya saado ka haday waxaan waxaan samaynay waxaan waddu saaso kale yahay xaq aad hadduyin waatan min rahmata ilaah yahay haj sanharixi gasi khayrkay waa faji deerisi nabiga dig muslimiga dig fanyay nasaruna min allah ala ilaah هذه ناقة الله وحص مرة ثانية هذا دليل أن الرسول إليه ويبقى قصة وطعية هش كنت منه لا يحال خصنا بعد أن هذه الثانية ناقة الله هو هش إليه في هذا البيت الله اللورد إلى يواجه البيت سجاد لكن هو تشرفه من لا يسمح له الدافع مسجد الله أم سجد الله وهش إله لكم يذنك وحايدين تهي آياتا علامات اتقل جارتان هنا الرسولة الهي صدر فدروه هشا بهاي وكثرة تاهكلها عن تهي في قلب الله يقول لك الهي وحقو عن تهي فرها كثرة ولا تمسوها حتقو التعواني لعشا بالسون هذه الناقص الله لكم غالبا إذن تهيو وعلامات تصيصا إنه يقول لها أود بن الله إنه يقول الرسول لها بقية الظلطة على الظلطة فدروها تأكلها أنت في أرض الله ولا تمسوها بسوء واحدة وحشاة كتها بنيا فيأخذكم هشاة نبتان وحايدن قبانا يؤيدن كل عيّة عذاب قريب عذاب أنفقين عذاب نخصاها دك دك وإذن كي مان فعقروها سيقال تقال من ماندون و قول مسار بوجامناي با حسن بكونتا كويف صار يحييد والله ساي تناسعو نولاد واحد دوني واحد واحد واحد كرتان في داركم داري ان كل نولاد ثلاثه ايام ستخ ماال ماتراخيس تبه بكري هوريو وشو خدي علاك ويدو كوسو ذلك كاسو سد خبير كيره ان ادون كان جوجي سالد مودانسان وعدم وعيابه قويل مكتوبين مله بيني غير فيها واحد يوه حقيقه وبلن حقيقه واحد دوني صري هو هذا هو سد بير ادون كاغ هارتي كان حالك سنقومين تدابير الكليه يا جماعه اديناهم شيغن وخا لايوا عاوا تغير قرب كد با كفر حسنته هو كاسو فبس محانه وتعالى واهو سن ان اتسن واساسو نباتي احان الله رفهم انا ولا يضي لديه لوقتها فبدي منيس فدأ بل بقوهر طيب بل بقوهر سنب ذلك وعدهم فدح بركيزه من الهلاك سنوه السن وضبابع السن وبرم وان بينهم فلما جاء ملكون امرون الهلاك نقي ملكون نجينا صالحا بان بالبالين والذين امنوا معه واملت برحمة مننا محريسة من اطفروا ح ومن قيل يومي ذم كبت بلين مال إن كدولي جدا عي قالوا كدولي دفعة عي عذر كمان كبت بلين إن ربنا ربنا هو ربنا القوي العزيز والصافح وقالوا وكحوج بلين اللي جحوب بالنيل وقوي وعزيز وغال عد كغالي من قط ماله ثالثون أقول جاه وأخذوا حق الذين ظلموا كوي جارري الصيحة والوقير فأصبحوا حي هادين في ديارين بيوس لها جات منها فبخته وحوج كفر دي in wax loo maleeyay in doori inuu doqoysa gofaran sa kulooda maidu waan diba wala doayo in walba guriga si uu u dhaxfadiyo xuko kale saw baxtiyo ilaa wasiga yeyno sadal bari walaa faarasa kara waashan hog baan ugu ku kulli waalu wa baxti guriga saw dhig ee ta'ala سلا عيد بقى قيه عيد هذا اللي عيد سن قريب منا ان وجرن غريغن يا ذلك انس ورغد الدقين قال كانو شاني لم يغنوا وابيو وان احاين فيها غريها دخوده الا برارغه ان التمود كفروا ربهم فدوات رب بكفرين الا برارغه بعدم بالتمو فغان باص الى الله يوفقيه ولقد جاءت كويس سنه تصلوا نبا ابراهيم وكان طيب بالبشرى بالشعر قالوا و هي دنسلانه نبذجري ومقوض منها عبسان قالوا فيه السلام وانه من الوالين سلامي وانه كان نبذجر فمع الله بيته دي أغسبه ها مو سنة جاني وإبراهيم أن جاء إنه قليم نبانك مرتدها بعقل دي بي حاني قال الله شيري دي بي حقر الله بشيري ورهي لك أم عين دي بي ير وصار شيري ما يحقصه في سيري كان فلما رأى مركو آرته نبي الله إبراهيم ايدي وما رأيت الجعمه لا تسير إليه إن يهريب كعجل عين منبه نكرهم وهيرب بدنها عرف بدنها عجيب وبنادم كسمه إنكار أقول يعني عنده تكسر دار جعيل يستوي الآن درت من سواه ويا له سير واحد كم مغرقه جعيل أخذتنه من ما أرد ناسو شقيم أي واداد وح لا تسير إليه هريب في نكرهم وعز بدي شوو عصري ووجيس او قريه منو بيال حق قوله خيفة عبسي وعصي عبسينا وموجين وعصينا وحبيه الارباية ايهين بدو احد ايو جيذكر قالوا هذا لا تخاف ها ان انو ارسلنا وانا الى قوم اللوت اللوت قولي ساحقنا انا رسوا دري وامراتو هو انتو فبشرناها بشاريني بشاريني. بشرناها وانبشره ابن اسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب بن بشرين هويت ذلك اسحاق يعقوب إذا ورغت ذلك هو وين حدانه او أنت انت اذا جيت تفسرين هي لو بشرين ومراته قائمه هو انت سويت فضحك هوي قصص ومن وراء يعقوب يا ويلته وين كان لوية كان واحد، مركب كان غريبة، وين فيلينين، صافي نهيا ويلتى، قاموا ضيذه، أرادوا مين براياه، وأنا أنا، الجودن حضرت وذاهوا، واستقاشن كي كررنا، وهذا كان هلكن تعجبنا وبعد زوج كريه شافنا سوونه وعضاي جت وينه، بقلب يسوونه ده، إن هذا، وها أشياء يشان النجاسة هنا، في المدرة إنها، والشين عجيب والشين، آدي آذواي قبل، قالوا ما الله يعويس منهم لله إلهي أمركيس و أمر إلهي سبحانه وتعالى إلهي بعنا الصلاة أمره إلهي بعنا الصلاة قدّلوه إذن أمرك نبي الله إنشان رحمة الله إيه وبركاته عليكم ما رأيت حريص أدعي محاريس الإلهي عليكم أهل البيت يا أهل البيت وإبراهيم يحركس إنه إلهي حميد المجيد ما رأيت أن يقصر إلهي ومثل ما هذا يوم حظنا شرفون وشرفت فلما مركو كستك عن إبرا أروح أدقك مكتبه لما أروح هو أدقها هو عبصه في قوم لوط وأستوى نلضاضي أبو علي سماه وستعاره وما أنت كل الضاضي لو قلدي هاي يا رجع سلاحوا لنا نص مريعة دنصاصة عطانا وهو عندي حليم هذا القعد ضام قلب جلست كورمه هذاي من كنت هذاي كسرن هلاقي من مر فرح كستو كو إياك كورمه أنا فلما ذهب مركب وعب سنة مركب تكتع عن إبراهيم الرائع نحرمت مركب كتكتك وهو الجائر البشراعي بالشعار الأثمد يجادلنا في قوم الوض إن إبراهيم محارد عيه النور الضالية فالوقه هنا قال يجيهن هو هو أولا هو من دعبهم دعب قلبه يدجل أساء قلبه يدجل منيقون من إلهي أبو قلت حرانوك أصلا أنه قد مرور أيها صار ضفت يدبوك ويقولي محلوها هلاقي يا وحب عاصي يا إبراهيم أعرض عن هذا صاصة ما قلت هلاقي كجف أرنت جوج إبراهيم أعرض عن هذا إنه شان قد جاءوا الحين أمر رب إلهي بقى أمر سوى ربك إلهي بقى يرهل فقوم وإنهم illa ka wa qomno de a teen waxa way manaya si abdiin اد بارهن تمركه اياد ايوغه مرغوي ولا ما جاء اد رسولنا لو دمكه او تبي سي اه وا الله فداي بهم يرسفطر وضاق يعني زرع وكاس او دفصدي وقال هذا يوم اصيط وما لنا وما لنا ادي يا مرتين قال يا ولد كميت كان يجي لو وعرهن قادي عدو عدو وجاءه وحاولي نسل مركبة قومه ويبرعون حرائف ودك دقيه إليه اللوت حقيسي ومن قبله هو انت سيارة مركبة جهد السادة هاي ايا قشاك طيب ويله يقول سبحان سبحان سبحان سبحان سبحان النبي له النوح ايه اللوت با ربان دايو الله اجعل وجاءه وقومه إليه حقش wa min qawl horeen kaano faayahaa ma qoomtiisa qoomolooda yaacmar wa siyaad ku walibaat samayuu raga yi ya qoom qoom khayow hauraay ku wa gabdhahay gabdhuhu sawu dhalay ma ka walabaydhan culimad ay wa ummadiisa gabdhahada marka haweenka ومن قبله كانوا يعمل القارب حليا القومي هؤلاء بناتك wa هواينك وقبلها قبلها ايضا هنا ايضا اتحروا لكم ان ينسي عمو إلهي فقه هواين بأغطرة فاتقوا الله محضة بكر بسانالك إلهي أغطرة جزدك فاتقوا الله إلهي كعصر ولا تغذوني انا انا هاي الدلينين هاي مرجينين هاي حمينة في الضيش المرته مرته هي الدلينين مرته هي قبوبين هاي أليس منكم رجل رشيد من عقل ميوسى كجر ومن عقل ميوسى كاملها قالوا أحيالا لقد علمت وذوقتها ما لنا نصقنا في بناتك كفضها من حق كفضها واحدة كمري حق مري مرة ربنا وإنك الله تعالى وذوقتها ما نريد وحن ربنا وحن ربنا ربنا هذا هو عدلتها باب كيف يسوى واسا كاي وانا قربة كسور هانا يقول جبيان بحوان قالوا أحيالي لو أنا اللي بكم قوة حدان حب يدينها الى او او اله شديد القبيل على كان كدران الله لقع طلصق وان الله الدرير تهديه وعور وكان مرين كتابك اذنبه سهيحينك وكستوهين ورسولك ويسر الله ويسر حمال الله إلهي هقولنا حريصا او او اله ركني او اله ركني الهي ويسر ترسوا رسوله صلى الله عليه وسلم انت كدب ويسر الله والذي يخصوه الهي لم يصدر لوت كذب إلا قليل وقبضا وقبضا يقول له هنسان لو بيس بذية مكسو الدرجة عنده نبي على كذب ايوه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له نبي الله لو انا اللي بكم وحرد ما ادكى اعطيه البابك لسيوجة مروا هدان ادينها الى قوة او اوه لا تكفنش اما قليل ادكى ادان كدران لها حجيس ادن منها وينبذرها قالوا الحيدان يا اللوت حرد ما ادكى عمر فس ا يا لودو لودو ان رسول ربك هو رسول الله سو دراي بان لين يسوي لك سو غاري ما هيا قعوان فاصري بهلك خير كاغا غوري بيد قدان غبال او مالي هويكي ولا يلتفت منكم يسندب سو امر عصانم حقي ان احد الى نطاقه كمويه يدا واغالات ديب سو فرندون mahayn to haydan wa qawmahu waytir markaas oo dhagax iyadan u yeyay halka lagu malaasay inahu shaane musiba hawaan talu xasiba yima asabum gaala waxa soo iyada in horta سبح بحسني إن لعب الجفير كله في طوي طوي بنائي فطمسنا أعينهم فذوق عذابي والنذ وانت سبح بحسني كل كلايلي سواحدا سوينا مركزا وحيدا سواحدا وحيد سواحد ما هلاقي سواحد وحيدا على يسوس هذا قري ولا قل إنسان عجوز المركب الله بباب يبو سواحد سومنا وبو بيملايت كلها سواحد ويا وختي وختي الله اللي هلاقي عذاب كوي منا وسوح فاطر غوري بأهل كرار كا فقال ان غبر من لين هبن ك كميده هبن ك نيسكي غوري ولا يستفد منكم يوسن حجنا ولا يستفد يسديب صافرين منكم حجنا احد الى امراه كمويين انه شانه مصيبه او ما اصابهم على القوم كان قد عايف ان موعدهما صق وقت لا لو قبطت الموعد كها وصباحي اريته سوده قريب من راجته فلما جاء امرونا مكوين هلأ جملكون جعلنا وانيا لعاليها بقال دود حقا يليسا رسافي لها على لسلمين وانظرنا عليها عدنا انت لقومت دينيني وانقروا بين الدوش هذا حجارة انتاك حان هو من في الدين راضة لدويكا احا مندود انتاك صغر صغير صغير صغير صغير ندول بنا مجعيسوا كوبة مصومة عند ربك الى اله ادتسل قسره علاني بقى احد إلهي سبحانه وتعالى ta'aala ruuhahu ku dhaayif ayu magaciisa ku soo qoray maga gashayoo wa maahayee ma aha in ciqaabta nooc aasaa iyada xanta min daari min qaalada ee baaxiis waxaa ilaahay caasiyo dalaxa kaheen fogaa wa ilaah subhaanahu wa ta'aala wadigtan asal wloo dhigiro ba socaal haa ilaaysaa socon fogaa ma fogaa ninka sala lo gal cordinte وإن حاجة دوار الله وقدتك وقال دوار ريسيو إلهي وحان ومدكرة قصة وإنبوكسة هيجا نقول كيف ياللقوه هاوهي اللقوهي إلا ملاعيبتها المقشاية أي دائيو دوار الله وديه إذا دوار الله مركز على سوداي مركز على دان بيحل قدو أبا حنيف الرحيم والله يقول عيوائي كميدين روح اللي هو دوار الله وقفت الصحصة اللي هو قرياوه او انتي ماشا أقول No, samana mugari, guria uderia, borta uderia, olkaa sottoru. Mutta tämä on daga, lake, deva gainin. Se on totu, مصومة لحلمين عند ربك وما هي ماهن حجار من الظالمين كو إلهي عاشي ببعيد متفق والله أعلم